بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة لنعام إلا ما يتلي عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم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 ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان تصدوكم عن المسجد الحرام ان تعتذوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله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 والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا a ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا przykład, a na اليوم a الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تَمَنَّوُ الضُّرَّ فِي مَخْنَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ Kullu hillele لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح tu, uwa, li mune, uwa,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 أيتهمهن أجورهن محصنين, محصنين، غير مسافحين ولا متخذين أخذان. ومن يكفر بليمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم Fawcilo, وجوهكم jakum, uja, الْمَرَافِقِ وامسحوا برؤوسكم وَأَرْجُلَكُمْ mara الْكَعْبَيْنِ وإن كُنْتُمْ جنبا وَإِن كنتم مَرْضَىٰ أَوْ على سفر أو أحد منكم مِنَ الغائط أو أولا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج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 واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شناء قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وإذ هم قوم لن يبسطوا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 لَئِن قُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفيرا عنكم سيئاتكم لأكفيرا جنات تجري من تحتها للهار فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا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 Wajah diħimu, ile awserokim mustopi. Lekadinkę faralę dina kalu, inna Allaha huał mensi hubin u marujem, kol femajem li kumina Allahi.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 والله على كل شيء قدير وقالت اليهود ulałakun نحن ابناء الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم Bela, tu, bela, rum, خَلَقَ يغفر ja يشاء ويعذب ma يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يُبَيِّنُ لَكُم عَلَافَتَرَ مِنْ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَ أَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ أَن تقولوا مَا جاءنا من من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمُ الْبِئْرَ مُلُوكًا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين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 قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون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 أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بن يادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما فَتُقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرُ قَالَ لَأَقَتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوث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 فبعث الله غرابا يبحث في 5, ليريه كيف 5, 5, 5, قال ياويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أتأخى فاصبح من النادمين فأصبح من النادمين من أجل ذلك. Ketabna ala bani Israele Annoho man katal nafsa bighyry nafsa انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم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 وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها انن النفس بالنفس والعين بالعين ولنف بلنف ولذن بنذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَاآكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ صَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيمٌاً عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات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 وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ عَظِيمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ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 قالوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فَإِنَّهُ منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرا Fajos الله Fajos behu alama. Fajos alama. Fajos behu alama. Fajos اقسم بالله جهد ايمانهم وانهم لمعكم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبون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 ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزءا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون Pójdź <تصفيق> يا اهل الكتاب هل منا إلا أنا من فاسقون. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم, وجعل منهم القردة والخنازير وَعَبَدَ الطاهون أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا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 لولا ينهاهم الربانيون ولحذار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان أنفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة ولجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أم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 والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 ان الذين امنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد خذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصير لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر النايو فكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وعيسى بْنِ مَرْيَمَ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 لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط, عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون Wala <là> كانوا يؤمنون بالله والنبي وما zila i hima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 ذلك mnie منهم قسيسين anamin, krzyżyk, لا يستكبرون. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين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 واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم ليمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم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 فهلنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموه اذا ما اتقوا اذا ما وعملوا الصالحات ثم, متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا.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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو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 والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا انكم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 ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الشياء إن تبدلكم تسؤكم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءَنَا شيئا ولا يهتدون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم وإذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو خران من غيركم خران من غيركم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 Wala نكتم shahadat الله Allah jest w nas, jest w nas, w nas, w خراني يقومان مقامهما، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا. إِنَّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا وترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا ذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا يتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا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 وتبرئ لكمه ولبرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا أُهِينُوا إِلَى الْحَوَارِجِينَ أَنَا آمِنُ بِهِ قالوا amanna wa ashhadu مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتقم ان قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا ما عيدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآيت منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فَإِنِّيَ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بن مَرْيَمَ آن تَقُولُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كنت قُلْتُهُ فقد عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به نَعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَأَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفِّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ